خاګه نه تا ته معلوم نه دا چاله تها غټول سيزونه معلوم دي چې پاسمان او پمزکه شي د نن نه پرتی دي او دا غټول په عمل نامه کې هم درج دین به شکه چې دا پیسہ الله ته ډیر آسان نه دا او داخلك دا الله نه بغیر د داسې سيزونه عبادت کوي چه ده حقید عبادت ده جواز پا حق لالا پاک حس دلیل ده لگلی نده او نه دیو سره ده ده ساخلی دلیل شتا او نه ده ده بینصاب و سوکم ده شتا او هر چری چی دیو تا زمون سرگان ده یتونه ولوسته شی نو ده کافران و پا مخون و بانه ده خبگان نخی پی جندل شی لکه چه بس دغا ده اوسوا و حقی کسانو بانی جفت اووهی سوک چه ورطزمونگا یا تون او روی ای پیغامبره ورته او آیا چه گنی نه دین زیاد خراب سیز در تاو تا خایم واو رای حقی سیز وار ده چه اللہ کافرو سر ده حقی وادک کرده او دغا دیر ناکار ازای يا أيها الناس برب مفل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وَإِذْ أَسْلَبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَوُونَقِذُوهُ مِنْ وَعْصِفٍ قَالِبٍ وَالْمَغْلُوبِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ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 من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. قصدنا سني روكو ترجمه. اي خلقو. او سيوا قتا خبر اورو لي شي. نو خغ و لاسوو چې د الله نه بغیر نور سووک رابللی غوی خو یو مچقدر له هم پیدا کوولې نه اگر که ټول پربانندې را ټول شي او که یو مچې نه سوو تخته وي نودي یو ټولې تر نه را خلاصولې قدر ل نه شي بېخي او ناتوانه دي دا سی طالب هم او دا سی مطلوب هم یعنی اصوک چی غواری غم کم زوره دی او چې چان غواری غم کم زوره دی چی مجم نیشی پیدا کولی نو نور بسود دی خلقو دا اللہ آغا سی قدر و نکو چې چی پکارو دی چې الله اللہ زور او غالب دی الله په پریختو که هم استاذ غورا کوي او په بنیادمو کې هم ده چې الله عرصه اوري ډیر خوې نی ګوري هغه تد دی وړاندې ورستو هر څه معلوم دي او ټول کارونه الله تفسن ورګړي اے مؤمنانو رکوع کوي او سجده کوي او د خپل کردار عبادت کوي او نور د نیکي کارونه کوي چې نجات پیا مومي او دا الله په کار کې لاس کوشش کوي لکه څنګه چې په حق سره پکار دی حق تاسو غوړ کړی او په تاسو یې د دین په حق له قسم لتانګ بیا را استلا تاسو د خپل پلار حضره ابراهhimله السلام په ملت قایم اوسی کوي هغه په تاسو د مسلمانانو نامهخې ده پهخوا همم اوس په دیقرآ کې هم دفاه د دی چې رسول په تاسو باې ګوا او تاسو په پنور و خلقوبانی گواهان شی نو همیشه در مونز پابندی کوی او زکات ور او او الله حکمون مضبوط ونیسی اغس تاسو بادار ده نو سوم رخ بادار ده یعنی مالک ده او سوم رخ پوخ مددگار ده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 أولئك هم الوارثون الذين يرسون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين شثَُّ جَعلنهُ نُُوفَةً في قَر مك ثمُ خ خولَك نُبُوفَةَ على قة فَخلَكعَق مبرة فَخلَقَ المُبةَ فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَجْذُون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب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 دا سوره تی مومنوند دا صورت مکی ده اوس د دی صورت د روم رو کو ترجمه د الله په نامو شروع کوم جډیر بخون کې مهربان ده هاغه مومنان بریالي شو چې په خپل منځونو کې خوشو ساتي او حقا چه دفوزو الخبرم او عباس قارونو نپسنگو سیگیم او حقا توک چه خپل زانو نپاک کویم او حقا کسان چه دخپلو شرمگاهونو حپازت کوي مگر دخپلو خوزو او دخپل و بین دونا دا احتیاط نکوی زګه چې فدی کې ملامت نه دی ها چا چې د دین او ولاند نور څخه طلب وکړو نو دا سه د حد نه بهرو وتل او هغه څوک چې دخپل امانتونو او د خپل وعدو لري خاصاتین او څوک چې په مونږونو کې پابندي ساتي بسوم دغه خلک وارسان دي چې جنت په پداس و په میراث کې اخلي او ټول عمر یې په کې اوسيږي ا مونږه انسان د خارې د جوهر نه را پیدا کوو ډیا مو ساس کې وبوکو ویاو سمبال زې کې ډیا مو د هری ساس کینا مايوي نه جوړ کړو ډیا مو د هری مايوي نه دغه خې پټې جوړ کړو ډیا مو هاغه پټه بیا مو پههغې اړوکو باندې وښه وې جوړه بیا م نه یو بل نه مخلوک جوړ کوم نو الله سومره ډیر لوی شان لري د هر یو جوړهون ک نه بهتر خالق دے دی بیا به تاسو د دیژون نه فې ی او ځل ضرور مرئ او بیا به د قیمت فورس د نوي سره را جون دي کیږي او موږ تاسو د فاصا ولاري جوړ کړې او موږ د خپل مخلوق په حق لا پس غاپل نو او موږ د اسمان نه پيوان اندازه اوبر او ورولي او بیا مو هغه په هم ځکه کې بهار یادنونه اثارې یعنی یعغ بو او مونږ د هغې په اوچولو هم قدرت لرو بیا موتاسوله د هغې اوبو په ذریاد د کجورو د انګرانو باغونه را وټو کول چې په هغې کې تاسو ډیر ډېې میوي دي او د هغې نه خوراکونه هم کوي او یو وبلا ونه را پیدا کړه په تورې سينا کې راټوکیږي یعنی الته ډېري یعنی د خونو تیل تهل پکې پراتي او د خورونکو د فار د انګولي کار ورک هم ورکوي یعنی هغه تهلې د سې چی روړې وسره خلک خوري او تاسو لپارهو کې هم د سبق غشتو موقعدا مون په تاسو باندې څوک د هغوی د گیډی سیس یعنی پي او تاسو لپاره کې نور ډېر ډېر پایدې هم پرتی دي او ځینې ساروی تر نه تاسو خړې هم او هم په سارو او هم په بیروبانه یعنی په کښتوبانه سوار ګرځي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 مَا سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فِيهَا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغركون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 22ویں روکو ترجمہ او امون گا حضرت نوہ علیہ السلام ف قوم تولیگو نا غور تو یہ ہے جما قومہ تاسو دا اللہ پاک عبادت کوئی تاغن بغیر تاسو بل مابود نشتا ہے تاسو نہیں رہی نہ داغہ قوم کسی قوم مشران کافراں و غویوں دا سړی نور سنری او تاسو غونده یو عام بنی ادم دی او دا غوړی چې په تاسو باندې خپل ځانو چتکوي او کاللا رسولان را لګل او خپل یې نو پرختبیر علیګلې وي خدا خبره د خپل په خوانو مشران نه چرته او دېقدر لهم ندان دیکھ یو دا سړی سا چی دلیوان اثر پر اغلی دید نو تر یو وقت ور تا انتظار اکلی یعنی خبش حضرت نوح علیہ السلام دعا اکلا یه زمان کردگارا تا زما بدل واخلی تا کچی دیو زد روغ جن خدای گنلم خدا نو ور ورته حکم ولېګو یته زمونږ په نګرانې کې او کښټې جوړکړه او زمونږ په حکم کې جوړکړه هر کله چې زمو حکم د عذاب را ورسیږي او دم ځکې او خټ کېږي د تنور نمرات د ځمکه مخده او تنورم کېږي نو د غمانه کې دي نو ده هر سم جناور او نه دو دو فقيه جوړاي کې دا یعنی چې نسلي ورته نشي سم زناور چې استاپقاري لګه وا ميخي وغيرا او خپل هم پکې سوار کړم یعنی خپل کور نه یو خپل مرګري واه سوق پکې مپرې دا چې دډوبې دوه هو کوم پر لګي دلې یعنی يعني کافر او ما سره د دې ظالمانو د نجات په حق لې خبره اتره مکوه هغه به خامخړوبيږي بیا څو وخت څو څامل غري و به یې کې زې ونی سي نو ته دا دعا ولر کدا هر سنا لايق الله پاک دې کوم غي د ظالمانو نا راخلاص او دا دعا واه اے زمانہ کے رگارا ما د برکت فو کو زیدو دکشتے نہ کوسکری اوتہ د ٹول کو زون کو نا غورزی تے وا کھیا کے ڈیری ڈیری اے برت نہ خبر تی از میختو نہ کوو دی آموں دا ہا کوئی نہ پاس یا بول تولے را پیدا کو یعنی ده نوح علیه سلام ده قوم نفس، نوح اگوی تا مدخپل قوم نیو پیغمبر ورولی گو، چه تاسو یوازی ده اللہ عبادت کوئی، ذکر چه ده آغا نبغیر تاسو بالمعبود نشتا، نوگانی تاسو نویره گئی، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْفِرُونَ ق يَأكُلُ مِنَّ تَأكُلونَ مِنهُ وَيَشْرَجُ مِ تَشّرَبُون وَل إِن أَفَتُم بَشَرَم مِ فلَكُم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 إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ له قال رد صرني بما كذبوا قال امم قليل ليصبح نادمين فاخذت هم بالحق فَفَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَأَمْطَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخرين مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَسْرَى قُلَّ م جَ أَأَُّ تَغسُولهَا كَذَبُهُ فَأَتْ بَعْنَا بَعظَرُم بَعْضَو وَجَعَنهُُم أَعَادِي فَبُدَ لِقَوْم ل ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَالسُّلْطَانِ الْمُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُ مِنُ لِبَشَرعين مِفدِنَا وَقَُ مَا لَنَا عَذِدُون فَكَذَّبُهُ مَا فَكَوا مِنَ المُلَكِين وَلَقَدْ آتَنا مُوسَلكِتَابَلَ عََّهُم يَسَدُون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد